ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة فاللهم اجز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء ثم ما بعده ففي هذا اللقاء أيها الكرام الأحباب وهو مقدمة لهذه السلسلة التي تعلمونها كما قلت لكم في اللقاء الماضي التي بعنوان نسيتم اسبوع واحد نسيتم هنبدأ سلسلة عنهم إيه فبهداه مختلف كذاك الله خيرا فبهداه مختلف هل عن مين عن الحق براهيم والحق محمد عن النبي عن الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام سلسلة فبهداه مختلف نسأل الله جل وعلا في مقدمة هذا اللقاء أن يجمعنا مع الأنبياء وأن يحشرنا في زمرة سيد الأنبياء اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بفضلك يا رب العالمين لذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا أيها الكرام الأحباب الليلة بإذن الله تعالى قصص الأنبياء مش كل قصص هي ومضة مقدمة فقط للأنبياء تعرف لماذا ندرس سيرة الأنبياء في البداية مش هنتكلم عن أنبياء قصة أبو زدي لذلك تمصمس عليها شفاه وتقول الله هذا ينفع الأطفال يعني القصة اللي بيسموها الحبكة الفنية اللي يقولك البداية والنهاية لم تذكر أبدا عن نبي واحد من الأنبياء القصة كاملة مفيش نبي ربنا قالك عنه أو النبي عليه الصندق قالك عنه اتولد يوم كذا وكانت طفولته كذا وكان, وكان شبابه كذا وبعدين اتجوز فلانة واجوز فلانة وعاش كده وبعدين مات مفيش إنما عبارة عن <تصفيق> عباره عن ومضات ومضات تنير له الطريق يعني عباره عن ومضات ترين الطريق عارف الطريق الى الله جل وعلا بتلاقي عمود مش في كل لحظه النور ب... يعني في الطريق مش في كل لحظه بتلاقي عمود لا بين كل عمود وعمود فتره هي برضه كده ومضات في الطريق جزاك الله خير ومضعت الطريق لتسير في طريقك إلى الله جل وعلا يعني إن شاء الله تعالى برضو فبهدام مختلف هي قدوة لك لتسير أيضا إلى الله جل وعلا وأسأل الله تعالى أن يوصلنا إليه أيها الكرام الأحباب بداية إرساد الأنبياء لما انتشر الفساد في الأرض فأراد ربك جل وعلا أن يهدي الأمة رحمة من تحذيرا للعصا وبشارة للمؤمنين المتقين كما قال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين هي درسلت النبي عشان كده تعرف لو عزت تبلغ عزت تدعو واحد إلى الله عزت تذكر بالله عزت تأخذ إلى طريق الله عند كلمتين البشارة والنذارة لما تقعد معاه تخوف من ربنا وترفع في قلبه الرجاء في الله جل وعلا تكلموا عن الرحمة وتكلموا عن العذاب تكلموا عن ود الله جل وعلا العبادة وتكلموا عن عقاب الله جل وعلا بالعصي لابد من جناحين تطير بهما إلى الله جل وعلا بهم جناحي الخوف والرجاء أو بعبارة أصح بترتيب أصح الرجاء والخوف كان الناس كان الناس أمّة واحدة تبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين البشارة قبل النذار فلما دي كلم واحد مش اول ما تقعد معه جهنم والنار والعذاب لا ابدأ الاول بكلمتين كويسين زي ما سيدنا شعيب لما جيه يدعى قومه ده من ضمن الانبياء سيدنا شعيب لما جيه يدعى قومه قال لهم ايه انتوا قفروا وعنف جهنم والعياسة بالله لا اول كلمة قال لهم يا قول سيدنا شعيب ده خطيب الانبياء خطيب الانبياء المفوه يا قوم اني اراكم بخير واني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ده كويس خالص فبرضه كده لما تلاقي واحد واقف في الشارع يعني واقف عشان لافاسده وحواليه بنات وبيكلم في المحمول وميصليش ولا بيعمل أي طاعة قول له يا اخي والله ده انت كله حلم ايه اللي ناقصك بس انت لا بتصلي ولا بصوم ولا بتذكر الحج بس انما تكويس؟ انت كويس انت واحد الحمد لله ناقصك دول بس كلمه بطريقه كويس خشنه خش او داخلها كويسة فاخدوا قلبه الى الله جل وعلا الناس دايما تحب البشار الناس تحب الرحمة الناس تحب الرفق الناس تحب الليه معه في البداية داخلها بسيطة داخلها كويسة ترجيه فيما عند الله جل وعلا وبعدين لو ما عملتش تهد كذا ربنا قال لنا كده لو انتو اتعطلوني تدخلوا الجنة طب لو ما اتعطش تدخل جهنم العيز الله فالاول ابدأ بالجنة ابدأ بالرغبة ابدأ بالرجاء ابدأ بالرحمة ابدأ بالود ابدأ بالحب ابدأ بحاجات تأخذ بها قلب الذي امامك ونسأل الله تعالى ان نرزقنا اليكم السلام الله جل وعلا انزل الانبياء لما انتشر الفساد في الارض عشرة ما بين سيدنا ادم وسيدنا نوح انتشر فيها الشرك وعبادة غير الله جل وعلا فارسل الله جل وعلا نبيه وروح بعد نبيه ادم ليعلم الناس الدين بعد ان ضاع الناس عن طريق الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار صحابي اسمه كده عياض بن حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ان اني خلقت عبادي حنفاء يعني انت اصلك ايه اصلك مائل عن الشرك اصلك على الفطره اصلك على الاسلام اني خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دين الشراطين هما السبب عشان كده لما بتسمع كلمة الواحد يقول لك يا عمي احنا ربنا عرفنا بايه لا مش بالعائش ما بتسمع الكلمة دي على طول احنا ربنا عرفنا بايه بالعائش لا مش بالعائش بالانبياء والمرسلين عرفنا بالانبياء والمرسلين لكن فعلا كان في فطرة موجودة فيك هي دي اللي سيدنا شعايب قالها القومه دايما فيه خير فأي واحد يعني جورج بوس لسه جوه قلبه حتة خير الكفر والمشركين والمشلمين جوه قلبه حتة خير بس هو غطاها واران عليها الذنوب وزاد عليها الكفر وختم عليها بالكفر لكن لسه جوه بالأول لو واحد يفحر وينظف ويطلع الخير ينميه يوم بعد يوم ويرويه يروي شجرة الإيمان في القلب تترعرأ ويصير مؤمنا هو ده دور الدعاء، دور الأنبياء والمسالِم أن يفتشوا عن الإيمان في قلب العاصي، في قلب البعيد عن رجلاً ويروا هذه البذرة الإيمانية في هذه الأرض الخصبة التي تصلح للري وللزراعة يروها يرو سرة الإيمان يعني ما الحب في الله، ما الرجاء، ما الخوف، ما الحلاه، ما الدين فيأخذهم بعيدا عن الشياطين. كما فعل الشياطين يبقى الانبياء ضد الشياطين عشان كده اول ما ربنا ارسل الانبياء bagate العداول اول ما ربنا ارسل الانبياء ظاير الصراع بين الحق والباطل بمجرد ارسال الانبياء ظهرت الصنة الربانية في الارض الصراع بين الحق والباطل الله سله على ارسل الانبياء رحمة لنا انا عاوزك في البداية كده تخيل لو النبي ما كانش جد عليه السلام بلاش كل الانبياء النبي بس عليه الصلاه والسلام كان زمانك دلوقتي ايه ابناء الفراعنه كان زمانك الام الفراعنه كان لسه الفراعنه موجودين كان زمانك الان بتسجد للصنم وبتقول ان اللي هم اول من دعا الى التوحيد هو اخناتون اخناتون اول من دعا للتوحيد التوحيد فين سيدنا ابراهيم اخناتون اول من دعا الى التوحيد, من دعا التوحيد امال فين سيدنا نوح امال فين سيدنا ادريس امال فين سيدنا ادم يبقى اول من دعا للتوحيد يا اخناتون انت عارف توحيد ايه توحيد الاصنم على صنم واحد هو ده اللي احنا خدناه في التاريخ وانا لله وانا لله رجعون اخناتون دعا الى توحيد الالاء له الشمس اعوذ بالله الشمس اللي بتسجد لربنا فده دائما من موحدين عند الفراعنة شفت كان زمانك اين الوقتي كان زمانك بتسجد لصنم كان زمانك ابطج ابطج بتقول ان عيسى هو الله او عيسى ابن الله او ثالثة ثلاثة شفت ربنا اكرامك ازاي بعت لك النبي عليه الصلاة والله يا اخي الحبيبي لو قعدت تشكر نعمة ربنا على الاسلام وعلى الهداية الاسلام ما تقضي هذه نعمة شكرها تحب النبي ولا لا تحبت ربنا اللي ارسله لك ولا لا سبحانه وتعالى فما من نعمة انعم الله جل وعلا بها عليك بعد الخلق والاجاب اعظم من نعمة الهداية والارشاد بدء الصراع بين الحق والبن هقول لك يا عبد عبيب في الكلام عن الأنبياء تربية فعلا ربنا قال بعدما ذكر 18 نبي في سورة أنا في سورة الأنعام قال بعدها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يعني انت مأمور كل نبي عمل خير تعمل زيه كل نبي صبر تصبر زيه كل نبي تعرض للبلاء فانظر لهذا البلاء وتتعلم منه الدرس مش تقول يا رب اكتنيني زيه لا فالانبياء مدارس مدارس امامك تتعلم منها تخرج من مدرسة الى لتطهق في مدرسة ومن اخرى الى ثالثة لتتعلم طريقة الى الله جل وعلا فالله جل وعلا بهذه القصص يعلم ان الناس سيتربون بها فعلا القصص هي تربية لنا تربية لدعاء وتربية لمدعوين تربية للكبار وتربية للصغار تربية للبعيلين عن الله وتربية للقربين إلى الله سبحانه وتعالى فالقصص كما قال الله سبحانه وتعالى عنها التي أخذت في القرآن حيزا كبيرا يعني القصص في القرآن لما تجي تقرأ القرآن كله تلاقي قصص في القرآن يعني تقارب النص ليه؟ حلو وقص قصة والله كمان يا رب لا مش كده انما القصة تعتبر قصة تيجي مثلا واحد ظالم ظلم نبي من أنبياء قتل النبي أو لم يقتل النبي القصة دي ليه عشان دي أعرف أن الطريق إلى الله في صراع وعشان يعرف الظالم لما ربنا يهلك اللي قابله يعرف أنه لنهاية زي ما ربنا قال وأنه أهلك عادا الأولى طبعا قال الأولى يبقى في تانية صح يبقى في فيه الكلام تلكلام منه كلنا لكل ظالم كما أهلك الله عبد سيجل young كما قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد أهلك الظالمين يبقى الظالم يرتدع الظالم يقف قال الله جل وعلا في سورة هود عارفين و هود سورة القصص مليانة قصص قصص سيدنا نوح قصص سيدنا نوت قصص سيدنا شعيب قصص سيدنا هود قصص سيدنا صالح قصص سيدنا إبراهيم قصص سيدنا موسى مليانة قصص في الآخر ربنا له إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة أو الله له كذلك <تصفيق> وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة اللي فردك لا ربنا شوف أهلك زلوا هي ظلمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة يعني القصة اللي ربنا ذكرها له دين ليه يا سيدتين مهمين جدا الفائده الاولى انك يا مظلوم يا اللي تعبان يا اللي بيستهزأ بيك يا اللي الدنيا تعبان فيها يا اللي انت حاسس حياتك لا تثبت اصبر ونهايتك حلوه في الدنيا والاخره واللي ظالمك واللي تعدى عليك واللي تجرأ عليك واللي طغى عليك واللي اذاك لازم يعرف ان ليهم نهاية فالله سلم على يرب الناس جميعا ان صحت العبارة بهذا القصص قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ماذا قصة زي ما يجي يمثله قصة سيدنا يوسف في القرآن او قصة سيدنا موسى او اي قصة يجيبها لك بالحبطة الفنية يجيب لك حاجات مكذوبة عشان ايه يربط لك ما من القصة لا ربنا قال ما كان حديثا يفترى وبعدين سبحانه وتعالى ما ذكر لك في القرآن من قصص الأنبياء إلا ما يفيدك إلا يفيدك بس ولا ينفعك بس ممكن حاجة ما تجيش يبقى ملكش بقى نافع زي ما يتركه قبل كده مرارك قبل إيجادة كثيرة يسمع مثلا قصص سيدنا سليمان مع الهدود تتعلم إيه؟ تتعلم من الهدود بيلعب التوحيد وإن سيدنا سليمان مع الملك لم يطرع بل الملك اللي وقف قدام طريق الله قدام ذكر الله ررارة ظهره يدع نسي لا الخيول حلوة عارف لما تعدي انت كده عندك خمس ست عربات تبص عليه وكده الله تنساغل عن ذكر الله المفروض عاد تعمل ايه تقول خلاص العربات دي كلها لله لو انت جبت محمول جديد وقعدت تبص فيه او تجيب في شوية واخدك يومين ثلاثة تتفرج عليه على طول المحمول دي لله المفروض كده تتعلم الأنبياء سيدنا سليمان عدى على العربيات على الخيل المسرجة بص عليها نسي يسكن ربنا الطيب الخيل دي كلها لله إذا عرض عليه من عسى الصفات الجيال فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد الحجاب ردوه عليه فطبق مسحم بالسوق والقعنا. كلها لله هده قال الهود قالوا تسد إن في ناس ما بتعبدش عبنا هم الطائعين كده الطائع يمشي بالشارع يلاقي واحد عاصي أو واحد في النص طول ما هو ماشي يقول لك يا أخي مش عارف البنات في كل حد مش عارف يقول ده يوم الثاني الطائع يقول ليا أخي بنات في إيه الناس ده بس كلمة على إيه هو مش ده تصدق والله واحد مرة في الجامعة بيجي من بلد اسمه بني عبيت اسمه عنات بيجي يجي الجامعة كل يوم بيقول لي والله العظيم أنا بقى لي أسبوع وأنا أوروها للجامعة كل يوم عيني ما على بنت إيه ده طب وإنت وأنت جاء البسجن بلاش بست الأسبوع عينك ما على بنت أم ده بقى لي الأسبوع بيناه الجامعة من السبت إلى السبت الجال <تصفيق> عينه ما على بنت يعني ده عايش فعلا في, في كوكب تاني هو كده فالله جل وعلا نرجع الموضوع تاني يظهر موضوع البرده بقى في الظروف فيعني نبعد عنه نرجع للموضوع التاني ان ربنا عز وجل بذكرك في القصص من القرآن اللي يفيدك بس اللي يناسب ليك بس ما يجيش واحد بقى يسمع قصة سيدنا سليمان مع الهدهد الهدهد له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بخبر يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ما يجيش واحد بقى يسيب الدعوة إلى الله اللي الهدهد بيعلمها لك وكيف حارص نبيه سليمان أن ينتقل بالدعوة إلى هذه البلدة وكيف أراد هداية الناس وكيف استخدم الملك في دعوة الله؟ وكيف استخدم ما أعطاه الله من النعم في خدمة دين الله جنالا ويجي بعد كل ده يقول لك أنا عاوز أسأل سؤال هو الهدهد اللي كلم سيدنا سليمان كان ذكر ولا أنسى كان يعني ذكر ولا أنتارى بول كده أعوز بالله يا أخي هي دي من أفعتك خلاص هي دي اللي, اللي انت عاوز ترد منها هي النملة لسيدنا سليمان وهو ما كلمته قالت نملكم يا ايوه النملة يسخدوا بذكينه النملة دي كانت من اللي بيطير ولا بيطرش هو سيدنا آدم لما ربنا امزله امزله الارض كان بسره ولا مزير سره تملك سكاري ولا بسره ما تشوف اللي في لك ففي ناس كده تأخذ القصة اي كلام وخلص ما يستمشي منها حاجة لا انت خد من القصص اللي ربنا علمها لك أرادك الله صلى الله عليه أن تتعلم بها وأنت تستفيد منها قال الله صلى الله عليه وسلم فقصص القصص لعلهم يتفكرون قال تعالى لقد كان في قصصين عبرة لأود الألباب قال تعالى وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادا سيدنا إبراهيم اترم في النار النار دي كان يدفعها قد ايه انت مرت طب سيدنا إبراهيم لما اترم في النار كل جوه ولا ما كانش. قد درجة حرارة النار كانت تقدي ايه اسئلة ملعش لازمة انت بتاخد الكصة دي زي ما ربنا قال نثبت بيه فؤادك سيدنا ابراهيم تعذف النار انا ما تعذبتش في النار انا النبي قال لنا امسك بس الدين حتى لو كان جامرة في يدك انما سيدنا ابراهيم امسك الدين وكان نار حواليه فجعل الله جل وعلا لها جعله جعل الله جل وعلا له النار ضربا وسلام تكيف ربان انت تستفيد من القصه اللي يثبتك اللي يعينك اللي يهديك اللي يخليك ياخذك إلى الله جل وعلا مش هدي دهيلي كده ولا حاجة الله يعافينا ويعافيك يمكن واحد صادق كده ايه دعوه تسلك لا ميه ولا ينسوا لحاجه ففايدة القصص أيها الكرام يعني الأهم في وقت القصص حكتهمهم من جدا الحاجة الأولى تسليه للمؤمنين تربية وكدوة للمؤمنين يبقى حاجة للمؤمنين طيب ربنا بسكر القصص يسمعوها بيسمعوها تحذير وتخويف للمكذبين ليتعظوا لعلهم يرجعوا لماذا ندرس حياة الأنبياء لماذا ندرس حياة الأنبياء ندرسهم أول حاجة لربنا ألهمنا من اقتداء بهم ومن ضمن الأه... أهم أسباب التي تدرس بها حياة الأنبياء أيها الكرام أن تعلم أن الطريق إلى الله جل وعلا رغم عارته سهل أن تسدك فيه كما قال الله جل وعلا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاني بن جبل لما سألوا عن الطريق إلى الله جل وعلا <تصفيق> <تصفيق> قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ من جبل: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يستره الله عليه. تعرف إن ممكن تمشي إلى ضيجله على بدون معصية، حتى لو جاء ممكن ترجع، ممكن فعلا توصل لربنا بطريقة سهلة جدا، بباب سهل جدا، ممكن ناس توصل لربنا. زي ما وصل الانبياء وممكن ناس توصل لربنا بحبهم الانبياء من ضمن ومن اهم الاسباب اللي أبقى كلمة مع الانبياء انك تهدي النبي مش النبي محمد بس عليه السلام على الانبياء جميعا من الحاجات المهمة اللي الناس رفل عنها لما يجي يسكر سيدنا موسى سيدنا ابراهيم سيدنا نوح يقول لك عليه السلام لما يجي يتكلم عن النبي يقول عليه الصلاة والسلام طب ليه ما صليتش على النبي ده ممكن تصلي على النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث تخريجه بالضبط ان هو ال من حديث افريرا باسناد الصحاوة الشيخ اللبني قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على انبياء الله ورسله صلوا على انبياء الله ورسله فان الله بعثهم كما بعثgence فممكن ذكر نبي تقول عليه الصلاة والسلام او صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسل فإن الله بعثهم كما بعثان ثاني علي السمحون على ليس الدريات الكوحة دي لكن نذكر الأنبياء نذكر رسيلة الأنبياء أولا لنقتدي بهم لنقتدي بهم ثانيا لأن حياتهم معصومة مسددة موفقة من الله جل وعلا ليس فيه انحراف، فتعلم أن الطريق إلى الله جل وعلا يمكن أن تسير فيه بسداد وبدون انحراف. وتستطيع أن تصل إلى الله جل وعلا وراء الأنبياء إن أخذت قدمك فوضعتها وراء أقدامهم كذلك هي نبرس للدعاء للدعاء بالذات لأن ربنا عز وجل لما أراد أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصبر كما صبر أذن عز من الرسل فالدعاء بالذات مثلا نبي من الأنبياء يجي يوم أياما ما فيش حد أم ونبي ثاني يجي الأفق والأفق, والأفق الآخر كلهم أتباعه ده يعلمك ايه يعلمك ان انت ممكن تروح زي ما النبي عمل عليه الصلاة والسلام راح اتطرف ما امام به بل ضربوا بالعصا، ضربوا بالحجارة اغروا به سبحانهم يروح لهاية تانية يؤمن به اهل البلدة عن اخرها الدعاء الى الله يعلمه ان احيانا تروح في بلد تقول كلمتين كأنك بتنفق فطوق وتروح لهاية تانية تقول مخاضرة تحيس انك كلها رقيقة يعني انا يعني مش عاوز بس يصد امبارح كنت خطبه في السويس ومهضره في القاهره هي هي كان لماذا نحب الله لماذا نحب الله قلتها في الخطبه وكان في حميه اكتر وحسس ان الناس صحره اما السويس بس الصحره لهم من الارض نصيب يعني صحره رحت في القاهره ناس كده في المرج ناس طيبين وناس غلابوا على قدهم قلت المهضره وقفت الكروه على قلب رقب اسمه طب ليه لازم ادعيه يعرف كده ان احيانا هيقول له واحد يوقفه الشارع يقول له كلمتين تعال اصلي يجي يصلي معاه جار واحد ثاني يقول له تعال صليش يستهزئ بيه ويقول له عم الشيخ ادع على جناحك وبس زنق له وبدع لنا و... وممكن يستهزئ بيه وممكن يزعقه وممكن يشتمه وممكن يعمل له مشكلة يجي واحد يقول له انفق اي انفق 10000 جنيه مرة واحدة تاني انفق يا الربع جنيه لازم في جيبه يخرج هو كده فالدعيه الله لازم يتعلم ان في ناس الكلوب متفاوتة والاستجابات مختلفة فالدعيه الله لا يئس ولا ايضا ينظر الناس نظرة تفاؤلية فقط لا الناس مختلفة فلازم تتعلم في نبل الأنبياء يجي يوم أيام زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام صلى على النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري ومسلم الحديث عبد الله بن عباس قال النبي عليه الصلاه والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل ورأيت النبي ومعه الرجلان ورأيت النبي ومعه وهيط فرأيت النبي وليس معه احد فرسع عليه سواد عظيم فقلت هذه امتي قال لا هذا موسى وقومه فقيل انظر الافق فاذا سواد عظيم قيل انظر الافق الاخر فاذا سواد عظيم قال هذه امتك وما هم 70 يدخلون الجنه بغير حساب من العذاب حديث طويل جميل جدا لكن الشان فيه ان في نبي نزع لي وحد من السماء قاعد يدعو الأرض كلها مفيش واحد أمامي مفيش واحد دمر بكسر مفيش يعني كنت بقرأ في تفسير دعوة سيدنا نوح لقومه ربنا بقول فيه إيه وما آمن معه إلا قليل عارف قليل دول أن ما تقرأ القليل دول قد إيه أكتر رواية ذكرت بعضهم قال 13 بعضهم قال 23 بعضهم قال كحاجة و40 أكثر رواية حاجة و80 يعني تخيل بمعدل كان قاعد فيهم كم سنة 950 سنة 85 أشخاص بمجميع سنة تعرف يعني بمعدل يسلم واحد كل 13 سنة شفت الصبر ومسيدنا نوع كان خبيل في الدعوة يعني قاعد يدعو إلى الله أنت لو قد تدعو على المنبر 20 سنة تبقى خبيل سيدنا نوح دعوة تسعمية خمسي سنة ومع ذلك لم يسلم بابنه صح يبقى ممكن ما ينفع تصبر نفسك دي كلها سلوة لك عشان الدعاء الى الله يعرفهم ان الدعوة الى الله يسلم ممكن ما يسلمش بك 13 سنة يسلم بواحد ولو اثنين اسلامه مرة واحدة يبقى لازم يصبر 26 وعشرين سنة على مسلمها التاني صح لو واحد جاء اسلم هو ابنه يبقى 26 وعشرين سنة صبر عشان تتعلم ان الدعوة الى الله محتاجة صفح محتاجة بدل محتاجة عطاء فالدعاء الى الله لابد ان يتعلموا كذلك نحن نحتاج الى دراسة قصص الانبياء في هذا الزمن بالذات لان هذا الزمن يسجد اي التي بدأ بها الانبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ هو ده الزمن غربة التالية فتتعلم من قصص الانبياء بهذه الغربة فتصبر على البلاء لما كن في غربة ويستهزأ بك قالوا لك مجنون تقول مش مشكلة ما كل الأنبياء تقال عنهم مجنين النجاح سنوي بيقول أي الناس أشدوا بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبقى أنت وانت غريب الوقت فيه. أنا عنك مبنون الصبت الجلديه بتاعتك أنا مبنون تذهبت يا لا فقلت ليه هكذا اتجنت رحت في الجمعات الشرعية مع دول الدول. هتروح في دهية كان في واحد أعرفه أخ ملتزم فاضل يعني التزم هو كان أخ معاه مرة واحدة كده فكان بيشرب مقدرات هو اللي بحجيلي فبيقول أنا كنت بشرب مقدرات وكنت بجيبها جملة جملة بقول لي قلت بروح لمكان معين أولو لكم ولا بلاش هو قال لي بروح من العربية بتاعتي أجيب جملة عشان وفر ووزع على صحابي بقول فأنا لما التزمت صحابي اللي كانوا معايا قالوا لحق أمي محمد الجني المخدرات الظاهر خد جرعه عالية لحست مخه لدرجه ان بقى يصلي صدق ده جد درس منه بقى وبسالي فين في جناشر اي في المنصوره ده مجنون رسمي بيقول والله افتكره بجد اني اتجننت محمد اللي كان مداوب قلوب العذاره محمد اللي كان يعني النهاردة بيتغدى في في القاهره وبكره بيتعشى في اسكندريه ومش عارف يقضي سهره في شرم الشيخ ومع ذلك راح يصلي ده يبقى جنبي، فافتكر إنه جنبي. أول بقى لما يقول عليه الجنبي، عليه بيعمل إيه؟ في الجدول ربنا شكر. الحمد لله ده أنا من زمان نفسي أقول عليك كلمة دي. عدت أصر الجلبيه شوية، رفعتها فوق وقعد، ما قالوش مجنون. قلت رافع شوي كمان، أربعت لفت لما عطته بنص ساق أنا مجنون. الحمد لله بيت زي النبي. خلاص سيدنا نوح قالوا عنه إيه؟ مجنون وازدجر بقى مجنود اسمه قالوا عن النبي عليه السلام اللي نزل عليه القرآن البليغ يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون. لما أنت تلتزم في البيت وتلاقي عمك جمع أبوك وجمع خالك وجمع الأسرة كلها عملوا اجتماع للعائلة عشان يعالجوك من الجنود اللي انت في ده انت طورت لحياتك ده بقى مجنون يعمل اجتماع عائلة عشان يأهل لحياتك لما تقى كده افتقر الاجتماع اللي عملوه على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يرجع وكلموا عنه وكلموا أصحابه وكلموا كلموا العقارة كلهم عشان يعقلوا النبي عليه الصلاة والسلام فلما تدرس قصص الأنبياء تتعلم تثبت تصبر لو جالك شوية صداع ولا سخنت تذكر سيدنا أيوب تصبر تذكر البلاء اللي بيضاعف على النبي عليه الصلاة والسلام فيضاعف له الأجل يبقى لما يضاعف عليك البلاء تذكر ده انت لو درجة حرارتك بعد تسعة وثلاثين زادت درجتين النبي يبقى واحد واربعين فتذكر على قدر صبرك على قدر صبرك على بلائك على قدر كربك من الأنبياء فتدرس سيرة الأنبياء لتتعلم منه الصبر لتتعلم الثبات في زمان الغربة قال تعالى احفظ الآية دي وقالتها لك في محاضرات كيف تثبت في الطريق إلى الله وقل لن عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد يبقى قصص ليه بتثبتك في الطريق إلى الله تتعرف من خلال قص الأنبياء على سنة الله جل وعلا في الأرض اللي هي بيسموها العلماء بيسمها العلماء سنة الدفع سنة الدفع مفيش نبي ربنا أرسله إلا وكان له أعداء وهذه العظم عشان لما تيجي واحد يقول لك الحمد لله كل الناس بتحبني ده يبقى منافق اللي كل الناس بتحبه ده منافق له وجهين مع الوحشين وحش ومع الحلوين حلو يبقى منافق انما بداية العظمة ان يكون الصالحين يحبوك والعصائب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان المؤمنين بيبص الوشه يتنقف البسقة من فمه كان في بعض المشركين يقول والله ما كان على ظهر الأرض أحد أبغض إلي من وجه محمد دعو رب翼 مسعود لما أسلم بيقول والله بصح مصل والله ما كان على ظهر الأرض أحد أبغض إلي من وجهك الآن أصبح وجهك أحب الوجوه إلي كان في ناس تكره النبي كان في ناس عوزة تأتي من النبي. قال الله صلى سلام عائل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادية ونصيرة يبقى لما يكون لك أعداء وانت طيب وانت كويس وانت لا تزيش حد وانت قريب من ربنا ما تزعلش ده الأنبياء كان كده برضه يبقى تعرف الطريق وتعرف ان في سنة اسمها الدفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أول ما تلتزم كنت أنت أبن الالتزام حدش بيكلمك والحد ولا حد كنت عايش مزاجك أول ما تزمت بدأ البلاء دخلت السجن والسجن كان بالك لمعيد لو, لو بتاكل في وقته معين تقوم في وقته معين بتعمل حاجات معينة اول ما التزمت دخلت السجن الاختياري اللي, اللي انت دخلت فيه بمزاجك فبتاكل في وقته معين وانت صايم تتطحر وتفطر وبتقوم في وقته معين عندك صراط الفجر بتقوم وما تنامش قبل ما تصلي العشاء واتاكل في وقته محدد وبتتكلم بطريقة معينة لازم تتعلم أن هذا هو الطريق إلى على ثم أخيرا تدرس حياة الأنبياء لعل الله صلى الله عليه أن يحقق بهم أولا وأخيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم هاي واحد دلوقتي يقول لك يا دول أنبياء نزل لهم لما تيجي يتكلم واحد في الشارع تقول له, كان له النبي كان بعمل كذا يا أخوانا قل لك ده النبي وانتفكرني زي نبي النبي عاصم كان بيعمل كده انما انا زي النبي ما اقدرش ما هو النبي اللي ربنا ارسله هو اللي قال لك ربنا اللي قال زي ما ارسل النبي قال لك. لقد كان لكم في رسول الله واسوه حسن ربنا هو اللي عاصم الانبياء وعارف هو الذي خلقهم هو اللي قال لك فبوده مقصدي يبقى ما تقولش ده كانوا انبياء وأنا ما اقدرش الانبياء كانوا بشر صح بشر زيي لكن الخصيصة ربنا إن ربنا خصهم خصوهم بهم هم يوحى إليهم قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة قل إنما أنا بشرا مثلكم مش حتى بشر بس يعني زيكم أرض لكن الزيادة إيه قل إنما أنا بشرا مثلكم يوحى إلي فالأنبياء بشر يمرضون يأكلون يجوعون يغضبون يفرحون ينامون يتزوجون كل الصفات البشرية عندهم، لكن الله لكن الله جل وعلا استطاعهم بعض الصفات. هقول لك بعض خصائص الأنبياء، بس بعد لازم تعرف انهم بشر. فالأنبياء لما ربنا أرسلهم الى أقوامهم، الأقوام بيقولوا لا لا، احنا عاوزين ملك. فربنا قال لهم لو ملك هذا استطيعش منه. تخيل كده لو ربنا أرسل لك نبي من الجن او من الملك ما انت الشايف بكلمة ده انت تخاف ده لو واحد قاعد في البيت وقفل على نفسه وسمع الهبذة هيتبقت فلو خاب الملك كان بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يتفصد النبي عرقا في الليلة شديدة الباب لو نزل عليك الملك ده أنت تروح فيه إنما من رحمة ربنا إنه قال ليه بشر حتى لما هما سألوا الملك ربنا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى لو ملك كنا خلناه في صورة بشر عشان ما تستوحيش يعني من نعمة ربنا اللي خلى زيه عشان كده ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه خلق حواء منين من آدم طبيعه خلقها خلق خاص ما ينفعش يتجوز من الجن او الملائكه لا كنت تخاف انما ربنا خلقها منك عشان يبقى فيه جذب هو ربنا جعل الانبياء كذلك بشر ليه عشان ما تستصوحش نعمة من ربنا المجرم هيكذب هيكذب لما كان النبي بشر ومحبوب ومصدقينه قالوا له وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر انهارك لا لا تدجير او تسقط السماء كما زعمت علينا جسفك او تأتي بالله والملائكة قبيلة او يكون لك بيت من زخرف او ترقف السماء مع كل به ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل ربنا يقول لهم يقول النبي قل لهم قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا انا بشر زيكم أدلوا هذا القرآن تاني قالوا ما أضعش بدل قالوا ما أضعش فالنبي بشر عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بواحد ولا يتحرك إلا بأمر ولا يبلغ إلا إذا صدر الأمر من الله جل وعلا فلابد أن تتعلم أن الأنبياء بشر لكن الله جل وعلا خصهم ببعض الخصائص هؤل لك بعض خصائص الأنبياء أولا أن الله جل وعلا اختارهم قال تعالى الله أعلم حيث يجعله رسلة تستفيد إيه أنت أن أنت عادت تدعي ربنا ليه النهار يا ربك النبي يا ربك النبي لو دعيت نهاية عمرك ده اصطفاء من ربنا خلاص وبعدين ختمة ختمة الأنبياء والمصرون بنبوة النبي على صلاة واحد من الأمريكاء من المصريين أستاذ جامع أزهري اسمه محمد رشاد خليفة سمعت عنه؟ محمد استاذ جماع أزهار. ما احترمنا للإخواننا الأسد في الأزهر. لكن ده استاذ جماع أزهار. سافر أمريكي من ثلاثين سنة ادعى النبوه هناك. فبيقولوا ليه قال لهم Ain ربنا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام هذي عارف الآية اللي, اللي تبين ختام النبوءة. ما كان محمد أبا أحد من رجلكم ولكن رسول الله و. خاتم النبيين قال لهم خاتم النبيين إنه أنا رسول ربنا قال خاتم النبيين ما قالش خاتم الرسول فأنا رسول هو مش فاهم إنه إن كل رسول لازم يكون نبي فقال أنا رسول فخلاص استحلاها وبقى رسول تصل بيه واحد من إخواننا في السعودية السلام عليكم النبي محمد الجديد. محمد رسل الخليفة قال, قال له طب معاك جبريل إذا كان واحد بقى ادعى أن هو خلاص يعني ادعى بقى اللي نكون قبله، فلا ما في ما تدعيت مش هكون نبي حتى اللي كانوا داعم قبل نزول النبي عليه الصلاة كان عارفين إن فيه نبي هينزل، كان فيه سبعة اسموه بنحفاء سبعة مشهورين أيام النبي عليه الصلاة قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة كان معروف إن ده زمان إرسال نبي، فحنفاء سبعة. أعدوا يتحنثوا في أماكن بعيدة عن الناس رجاء أن يكونوا أو يكون الواحد منهم هو النبي لكن الله جل وعلا اختار النبي ليكون خير خلائق كان هناك سبعة ربنا اختار النبي الله أعلم حيث يجعله لسنة اختار النبي بس عليه الصلاة والسلام فالاختيار ليس بيدك إنما هو محض نعمة ومنة من الله جل وعلا فلا تصمع أن تكون نبيا مهما صنعت tidak? mi? mi? tidak Allah إن كانوا بشرا إلا أن الله جل وعلا خصهم بعده قصائص الخصوص الأولى أن الله جل وعلا قد اصطفاهم بالوحي والرسالة قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الخصوص الثانية أن الله جل وعلا عصبهم أثناء تأذية واجب الرسالة عشان ما تقولش شيء أن النبي بشر يوقع في الزنوب وبالتالي لو أنا أطعته أو أهتدي به أهتدي به في زنبي من الزنوب لا الله جل وعلا عصمهم فالمنهج معصوم المنهج معصوم ثم لما تعرف أن الأنبياء أن الأنبياء معصومون لما تعرف أن الأنبياء معصومون لا تسيء الأدب معهم لأن الأسف الشديد في الإسرائيليات يذكروا مثلا إما يجيبوا قصة سيدنا يوسف مثلا يجيبوا حاجات يعني ولنعزو بأن الله فيها فواحش لما يجيبوا قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا عقوب مثلا يعني مثلا يقولك من ضمن اللي في عند اليهود يقولك نزل ربك جل وعلا فصارع يعقوب فصارعه يعقوب أعوذ بالله لا عشان كده إن شاء الله تعالى في الكلام عن الأنبياء لم ناتي إلا بالصحيح وسنبتعد عن هذه الإسرائيليات التي تضاد وتخالف ديننا لكن لو ذكرت بعض الأشياء غير الصحيحة سنبه عليها بشرط أن تخالف ديننا أو ألا تخالف شرعنا من باب حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرس من, من خصائص برضو الأنبياء الخصيصة التالتة أو الصمة التالتة أنهم إن نامت عينهم فإن قلوبهم يقفال قلوبهم لا تنام قلوبهم لا تغفل ما نمس تنام العين والقلب يقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حديث أنس والنبي نائمة عيناه ولكن لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم يبقى قلب النبي صاحي على طول حي متقد متقد متوقع كذلك من خصائص الأنبياء الحاجات دي اللي ربنا ميزهم به من. من خصائص الأنبياء أن الله جل وعلا يخيرهم عند الموت عند الموت يخيرهم تموتوا ولا تبقى. يخيرهم الله سبحانه وتعالى عند الموت وظهر ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما نام النبي على فراش الموت كان آخر كلامه دار رفيق الأعلى دار رفيق الأعلى قالت عائشة فعلمت أنه يخير قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري المسلم من حديث عائشة ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والأغرب طبعا لو أنت خيرت فتعيش ترجع لكن النبي يعلم أن ما عند الله خير له فيخير فيتمنى سيدنا موسى لما جاءه ملك الموت وأراد أن يقبل روحه كما فسح مسلم تقع موسى عين الملك الموت فصعد ملك الموت إلى ربه هذا صحيح. فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فنزل ملك الموت وقال له إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور حط إيدك على ظهر بقرة فإن لك بكل شعرة مستها أو غطتها يدك سنة تعيشها كل يعني شعرة غطتها إيدك مثلا مئة ألف في ألف كل شعرة لك سنة به قال موسى ثم ماذا وبعدين قال ثم الموت قال فالأمن منها الموت خلاص أعبر في الوقت قال النبي فلو كنت عند قبره لأريتكم قبره هناك عند الكثير الأحمر أو عند الحجرات أو الصغرات عند الكثيب الأحمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من خصائص الأنبياء أنه يقبر حيث يموت يدفن في المكان اللي مات فيه عشان ما ذنفع شيء تتقول لما موت تتفنوني في الحيطة لموت فيه في المسجد تتفنوه في المسجد في الشارع تتفنوه في الشارع في البيت لا هذه خصيصة من خصائص الأنبياء كما قال النبي في صحيح البخاري لم يقبر نبي إلا حيث يموت كذلك من خصائص الأنبياء أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم يعني أجساد الأنبياء موجودة موجودة فعلا ويمكن ذكرت قصة طويلة لما أراد بعض اليهود أن يصلوا إلى قبر النبي عليه فجاء يهوديان في زمان واحد من خلفاء المسلمين القدامين حوالي ألف سنة والحادي هجريا، فجاء إلى قبر النبي عسلام واستأجر بيتا بجوار القبر وأخذ يحفر في الأرض يرثي يريد أن يصل إلى قبر النبي عسلام. شاهد أن الله على أرا هذا الخليفة عدة مرات رؤيا أن النبي عصام يكله وأغثني من فلان وفلان، فجمع اهل البلد كلها اللي موجودين في مدينة النبي عسلام وأخذ ينظر إلى وجوههم مش هم دول اللي شافوه في الرواية إلى القلب. لا بد أن يكون هناك رجلين قالوا في اثنين زياره. زيارة قال فوجدهما هما الذين رأاهما في الرؤية فذهب إلى البيت فوجدهما قد حفر وقادربا على الوصول إلى جسد النبي الطاهر عليه الصلاة فحفر هذا الخليفة حول حجرة النبي عليه الصلاة وصب رصاصا شديدا حتى يمنع الوصول ممن يحاول بعد ذلك الوصول إلى النبي عليه الصلاة لكن جسد النبي عليه الصلاة موجود كما هو كما هو وكذلك بقية الأنبياء من خصائص كذلك الأنبياء أنهم في قبورهم أحياء أحياء إزاي؟ يعني بيقبوا بيشربوا؟ لا أحياء حياة برزخية لا نعلم كيفية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أبو يعلى من حديث أنس بن مالك بإسناق الصحاة والشبع الباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم حياء اسمها حياء برزخية ما تعرفش قلها الزاد الأنبياء أحياء في قبورهم أعليش الذي علمية شوية بس إذا يعني عشان عشانه وحنا نتكلم عن أنبياء ما نغلطش ونفهم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم مررت ليلة تأسري بي على موسى وهو في قبره عند الكثيب الأحمر فإذا هو قائم يصلي في قبره سيدنا موسى مر على سيدنا موسى وعارف النبي قبره قال وجدته قائما يصلي في قبره كذلك من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون ما تركوه يكون صدقا إنما ورثوا لنا جميعا العلم والدين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء حديث الصيحين من حديث عمر إن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة وفي حديث صفوان بن عسل المردي في سنة إبي وغيره بإثناق صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر فإن سمعت كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورفت النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الأنبياء أن الله صلى الله عليه وسلم أعدهم إعدادا خاصا إعدادا خاصا نعم يعني سيدنا موسى تحمل أن يكلم الله ده إعداد خاص النبع السلام تحمل أن يرفع فوق السماوات أنت لو طلعت تدخلع وتموت سيدنا إبراهيم تحمل أن يغذف النار وهكذا فالله جل وعلا أعدى الأنبياء إعدادا خاصا إعدادا كذلك أرسل الله جل وعلا مخصائص أرسل الله جل وعلا مع كل نبي من الأنبياء آيات ومعجزات وأكثروا أكثر من أرسل الله معهم الآيات والمعجزات هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل نبي ربنا يرسله آية ومعجزة واتب ما هو فيه سيدنا موسى قوم برعه في الطب يعني في السحر جاءهم بالسح سيدنا عيسى بالطب جاءهم بالطب سيدنا محمد برعوا في اللغة أرسل معه القرآن عليه الصلاة والسلام وكل نبي أرسله الله جل وعلا بآيات ومعجزات بينات وواضحات ليؤمن البشر ليؤمن البشر قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصيحي ما من أنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر أو ما مثله آمن عليه البشر وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يعني المعجزة الخالدة بتاعت النبي هي الوحي هي القرآن كذلك من خصائص الأنبياء أن كل نبي إذا رأى رؤيا فهي حق يعني عمر ساقع زي ما النبي عليه السلام رأى قبل أحد أن بقرا تنحر وأنه يضع يده في حسن حصينة وأن رمحه أو سهمه فيه سلمة فقال في أولتها أن رجلا من آل بيت يقتل الحتة اللي في السب أطعي أو في السلام فكان حمزة وأن بعض أصحابي يقتل فقتل سبعون في واحد سيدنا إبراهيم لما شاهد الرؤيا إني أرى في المنام أمني أذبعه كانت وحيا فقام لي أذبحه. قال عبد الله بن عباس والحديث حسنه الشيخ الألباني ويروى مرفوعا عن النبي عليه يحسنه بعض هذه الأم أنه قال كانت رؤيا الأنبياء وحيا تعرف ربنا أرسل كم نبيه من الآهات. الله خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحاشق لابن أيض من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله. أبي ذر بسأل النبي يا رسول الله أجمل الأنبياء كان أولي أول نبي من. سيدنا آدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام آدم. فقال أبو ذر كان نبيا. أو نبي كان قال النبي نعم نبي يكلم نبي يكلم يعني كريم الله كذلك نبي يكلم فقال أبو ذر يا رسول الله كم من الرسل أرسلهم الله جل وعلا قال النبي ثلاثمائة وبضع عشر جما غفيرا وفي رواية ثلاثمائة وخمس عشر يبقى الرسل كان ثلثمائة وخمس في رواية ثانية فيها قال كم وفاء عدد الأنبياء كم وفاء عدد الأنبياء عدد الأنبياء قال النبي عليه الصلاة والسلام مئة ألف وأربعة وعشرون ألف مئة بعشر ألف تفهم إيه إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول الأنبياء اللي يوحى إليه لكن قد يوحى إليه بوحي من قبله بشريعة من قبله يبقى ده نبي مش رسول انما الرسول بيأتي برسالة جديدة الرسل 615 والانبياء 12000 لذلك قال تعالى حتى عن الرسل اللي في القرآن ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فعلا في رسل ربنا ما قصنوش علينا بس ممكن ربنا ذكر أو النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبره الله جل ذكر الله أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لنا بعضا من أخباره من جميع أن يعرف يعني في أنبياء أو رسل جاءت لنا بعض أخباره على سبيل المثال في الصحيحين الحديثة إبيه الرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فوحرقت ده نبيا هو مين من النبي ده ما نعرفوش قرصت نملة النبي من الانبياء فأمر بقرية النمل فوحرقت فقال الله جل وعلا أحرقت أمة تسبح بحمد الله هل لا نملة يعني نملة واحدة بس قرصتك حرقت أمة تسبح بحمد الله كتنملة وقلاص أنا لما أخذ الحديث ده وقاله جواز قتل النمل المؤذي النمل الذي يؤذيك إنما نملة مشى في البيت لا بتكلمه وقال بتعمل لك حاجة تعمل في جيب رش النملة والمبيد إيه وال... لم بتؤذيك فلا بأسناها داخلت على السكر وداخلت على على الأكل يجوز لك أن تتخلص منه لكن عموما اللي هتقرس هتموت النملة اللي بتقرس بتموت والنحلة اللي بتقرس بتموت احتسف كده أن النبي لديك في بيت قولي الله يمكن يسبهه الحمد لله وانا غافظ يبقى ذكر الله بالبيت البيت تقدرش كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في الصالحين وعليس أبي راية غزى نبيه من الأنبياء النبي يقول كده نبي بس غزا نبي من الأنبياء الغزوة دي كانت في بيت المقدس قال فقال لقومه أنا بقول الكلام ده عن النبي إحنا منعرفوش بس برضه هنتعلم منه هنختطي بيه غزى نبي غزى نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل من ثلاث رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها وهو يريد أن يبني بها واحد خاطط والعافت ومستني يدخل بسبوع الجاي الجمعة الجاي كمان اسبوعين ده لو رح يحارب هيكافر مش هيفة يحارب صح نفسه يفرح فعاوز يحارب ويرجع تاني ده من فعش لازم واحد يبيع الدني فالنبي كان ذكي قال له ما يجيش يحارب معايا واحد عاقب ولا خاص لا يدبعني رجل من ثلاث ورجل من بلغة أو ملكة بضعة امرأة ولم يبني بها وهو يريد أن يبني بها ورجل بنى بيته ولم يرفع سقفه وهو يريد أو ينتظر أن يرفع سقه أو الزرج عشان يتهنى بالبيت فمش مش هارف حاد ورجل له غنم أو له خلفات وهو ينتظر ينتظر نتاجها أو ولادها مستنى تولد مش هارف حاد عاوز دنيا اللي عاوز دنيا فيمسك السف كده يعني أحياني. إنما عاوز أخره هيرمي الدرع ويخل يضرب بالسيف عاوز يموت عشان كده اللي نفع الصحابة كما قال بعض المجرمين المشركين لما طلب هرقل الروم من حاكم من الصين بعت يزدجر هرقل الروم إلى حاكم الصين قال أنجدني بمدد من عندك قال صف لي من تقاتل قال إني أقاتل أناسا يحرصون على الموت أكثر من حرصهم على الحياة قال إنك تقاتل أناسا لو وقفوا أمام الجبال لهدوها فرض منهم بالمسالمة والمساكنة وأعطهم ما يريدون. فالنبي ربنا بيذكر لنا كصة عنه إنه غذا لا يدبعني هؤلاء الثلاثة ثم قال دخل بقى لبيت المقدس ثم بقى الرجال اللي رحين يحربوا الرجال بجد فهن يحاربوه لا في ذنقهم فلوس ولا في ذنقهم أرض ولا في ذنقهم أبقار ولا في ذنقهم نساء ولا في ذنقهم حاجة خالص هم دول اللي انفعي فتح بيت مقص إنما أنت لسه مش عارف تمسح رقم البيت من, الم... من على المحمول مش عارف تجهد نفسك في إنك تمسح القص صارش تجهد العداء واحد مش عارف يقيم الدين في بيته على سبع على سبع مش عارف يخلي اخته تلبس الحجاب واخوي يصلي وابوه يحافظ على صدر الفجر وامه تسيب التلفزيون مش قادر كيف يطلب من رئيس دولته ان يحكم الدين على سبعين مليون مش هيقدر عرفت يبقى اقم دولة الاسلام في قلبك وفي بيتك تقم لك على ارضك للبداية عشان كده بقول بقولك يا ايها الحبيب لابد لمن يفتح بيت المقدس ان يتعلم ذلك انه لازم يكون الدنيا واضح اتى الى بيت المقدس في يوم الجمعة بعد العصر خلاص لو جت غربت الشمس لنت السبت لازم يوقف 24 ساعة وقوف ما يقدرش حاربه توقف يريد ان يدخل ادخل ولا ما مدخلش لو دخلت مش هكمل لو السبت جه يبقى هقف هيقتلوني ولا ارجع يبقى انا فررت من الزحف قال فنظر الى الشمس وقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي سمع؟ بقول لي الشمس أنت مأمورة لأنك تسير بالفلك وأنا مأمور أن نفتح البيت المقدس اللهم احبسها علي ما حبست الشمس إلا علي تخيل شمس وقفت العصر ما تتحركش حتى قاتل فانتصر ودخل بيت المقدس ساعتها غرب الشمس وورد أيضا من الأحاديث عن الأنبياء غير المعروفين حديث حلو أولي حديث رواد طرق أطني من حديث عبارة بإسنادن صفحه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصنقال خرج نبي من الأنبياء يستسقي يعني يطلب مطر فإذا هو بمملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء واحد خرج يقول يا رب المطر يا رب المطر يا رب لا إيه لا نملة تدعي يا رب المطر أنا كمان يا رب رفع ايد ورفع ايدين يا رب المطر فقال اللي هو النبي اللي قومي اللي من الخارج ويستسكون قال ارجعوا فقد استجيب لكم من اجل هذه النملة تستفد ان انت ممكن اللي انت بتكله الاكل والشرب والارض اللي بتنبت لك والسعادة والفرحة كل ده مش عسلسوا عيون ده عشان ايه عشان أبوك المسكين اللي قاعد عندك في البيت تتديه فربنا ادانك عشان جارك اللي تتديه لئمتين كل يوم ربنا ادانك ما تقولش سواء ربنا اداني فلوس ستب يحبني لا هو كان ربنا ما يحبش النبي ولا يحبش الصحابة الكرام اللي عاشوا عيشة يعني فيها ضيق لا فتتعلم من كلام الأنبياء أقول لك أخير حبيب في الأخير الأنبياء طريقهم واحد الأنبياء طريقهم واحد من لدى آدم إلى نبي عليه الصلاة وأتباعهم ينهجون نهجا واحدا الأنبياء طريقهم واحد كل الأنبياء كانوا مسلمين خلاص كل مسلم طب ما لديه النصرانية واليهودية دي شرائع كما قال النبي عليه الصلاة في صحيح مسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلاف ديننا واحد وأمهاتنا شدة عارف الأب اللي متجوز تات عفعة هو أب واحد اللي هو الإسلام أبي الإسلام ولا أبلي سواه والأمهات مختلفة شرائع مختلفة إنما في الأصل المرجى واحد الإسلام فكل الأنبياء مسلمون كل الأنبياء مسلمون قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أنا أقول الكلام ده ليه عشان ما تجيش تقول بس ربنا بيقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون يبقى النصران اللي بيروح كل يوم الكنيسة يدخل الجنة واليهود اللي كل يوم مرحل المعبد وحافظ على العبادة بتاعته يدخل الجنة لا ده الكلام ده أن يلعث النبي عليه الصلاة والسلام لأن إذا جاء نبي نسخ ما كان قبله أو جدد ما كان قبله أو أحيا ما كان قبله فجاء النبي عليه الصلاة فنسخ كل شريع كانت قبله وجاء بهذه رسالة الجديدة التي أكملها الله جل وعلا لنا وأتمها علينا وكان فيها كل خير كان فيما كان قبلنا وكل الأنبياء كانوا مسلمون قال تعالى عن سيدنا روح وأمرت أن أكون من المسلمين سيدنا روح وأمرت أن أكون من المسلمين قال جل على عن موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قال تعالى عن نبيه عيسى مع الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأن مسلمون قال الله سلم على عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال عن إبراهيم ويعقوب لما وصوا أبنائهم أم كنتم شهداء إذ حضر أو, أو قال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عن يعقوب وحده أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله واحد ونحن له مسلمون حتى سليمان لما جاءت إليه بالقيس قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فهؤلاء الأنبياء كل نبي مسلم لكن كل نبي له موقف خاص هو ده اللي يتكلم عنه إن شاء الله يعني سيدنا نوح موقف مع السفينة وإغراق الأرض سيدنا إبراهيم من أعظم المواقف وقوف أمام نمرود وفي النار سيدنا موسى وقوف أمام فرعون ووقوفه في اليم سيدنا يونس في بطن الحوت سيدنا زكريا في المحراب سيدنا عيسى الميلاد المعجز ومريم البتول سيدنا داود الأواب العابد سيدنا سليمان في الملك سيدنا أيوب في المرض سيدنا إسماعيل في البلاء إلى آخر ذلك أخيرا أكود لك كل الأنبياء باختيار الله جل وعلا فلا تحقر أحدا لترفع أحدا وإنما بعضهم تفضلوا من بعض تلك الرسل فضل بعضهم على بعض بس التفضيلة مش معناه ان ارتحت وحش يعني النبي عليه الصلاة قال لا تخيروني على الانبياء مع ان النبي قال عليه أنا سيد ونبي آدم قال الكلام ده لا تخيروني يعني بانتقاص الانبياء لا تخيروني على الانبياء فإن الناس سيصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة فإذا فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أنه أفاق قبلي شاهد الأنبياء كلهم اختيارا من الله جل وعلا لكن خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم وليس ذلك تقليلا لقدر الأنبياء قال النبي عليه السلام في آخر كلمة في صحيح مسلم حساب غريرة فضلت على الأنبياء بست وعطيت جوامع الكلمة وانصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت للأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كنفة وختم بي النبيون ونلتقي بإذن الله على من اللقاء القادم مع قصص الأنبياء في هذه السلسلة لديه منوان فبهداه مختلف إن شاء الله نقاط نتأسى بالأنبياء فيها بداية من اللقاء القادم وبعد ما ينتهي اللقاء أقول لك تروح تعمل 1-2-3-4-5 مما نستفيده بإذن الله جل وعلا من سيرة هذا النبي ونبدأ بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لنا اللقاء والبقاء لنكتقي بإذن الله جل وعلا مع نبي يوسف مع نبي يوسف أنا كنت أمتكوا قبل كده يعني كما أدقوا حذر أن أقول العزم يا رسل سيدنا نوح وموسى وعيسى والنبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله نبدأ من القادم مع سيدنا يوسف لأن الله على قال عنه أحسن القصص أحسن القصص برضه الشباب تعرف كيف صبر نبي الله يوسف وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا وحسن استماعكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت استغفرك أتب إليك وصل لهم وسلم وبارك على نبي محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله, الله وبرك